وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار يقول ر ب ن الله سبحانه ا و ت ع ى في سورة ا م ا ا ئ د ة يقول ل ل سبحانه وتعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة لما أ ر ا د الله عز وجل أ ن يخلق أ ب ا ن آ د م قص علينا الله سبحانه وتعالى أ ن ه قال لملائكته أ ن ه سوف يجعل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة أ ي يخلف بعضهم بعضا إ ذ ا ذهب جيل أ ت ى بعده جيل آ خ ر فاستفهمت ق ل ا ل م ل ا ئ ك ة من ربها قالوا يا ربنا أ ت ج ع ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون بعلم الله سبحانه وتعالى الذي علمه لملائكته أ ن آ د م و أ و ل ا د ه أ ن أ و ل ا د آ د م سوف يفسدون في ا ل أ ر ض ثم خصت ا ل م ل ا ئ ك ة م ع ص ي ة من هذه المعاصي و م ف س د ة من هذه المفاسد قالت ويسفك الدماء لماذا خصت ا ل م ل ا ئ ك ة سفك الدماء من بين الافساد في ا ل أ ر ض لا شك ان ا ل س ر ق ة من الافساد في ا ل أ ر ض لا شك أ ن قطع ا ل أ ر ح ا م من ا لا د في الأرض لا شك أن ان ل ك ذ ب م الإفساد في الأرض لا في ش كل أن ك معصيه لله عز وجل هي من الافساد في ا ل أ ر ض لماذا خصت ا ل م ل ا ئ ك ة م ل الله ئ ك ة ا سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون خصت م ف س د ة و ا ح د ة بالذكر من بين كل هذه المفاسد وقالت ويسفك الدماء لما للدماء من عظم عند رب العالمين سفك الدماء من أ ع ظ م ما عصي به رب العالمين سبحانه وتعالى كيف ب د أ سفك الدماء قص علينا الله سبحانه وتعالى ب د ا ي ة سفك الدماء في س و ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة بين ابني ادم ابن آ د م الذين ر أ و ا أ ب ا ه م وعاينوه كان من ش ر ي ع ة آ د م عليه السلام أ ن ه كان ومن ح ك م ة رب العالمين يولد ل آ د م في كل بطن ذكر و أ ن ث ى ولد وبنت و إ ذ ا جاءت البطن ا ل أ خ ر ى ل آ د أ لحواء كان أ ي ض ا ذكر و أ ن ث ى ولد وبنت وكان من ش ر ي ع ة آ د م أ ن ه يزوج ولد البطن ا ل أ و ل ى لبنت البطن ا ل ث ا ن ي ة وبنت البطن وولد البطن ا ل ث ا ن ي ة لبنت البطن الاولى فكان في البطن الاولى قابيل واخته وكان في البطن ا ل ث ا ن ي ة هابيل واخته وكانت اخت قابيل اجمل من اخت هابيل فاعترض قابيل على هذه ا ل ش ر ي ع ة وقال إ ن أ خ ت ك د م ي م ة ق ب ي ل اعترض على هابيل وقال أ خ ت ك د م ي م ة لا أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج ه ا سوف أ ت ز و ج أ خ ت ي من البطن من البطن التي ب ط ن ا ل ولدت معي ف أ خ ب ر ه أ خ و ه و أ خ ب ر ه أ ب و ه أ ن هذا لا يحل له فاتفقا على أ ن يقربا قربانا لرب العالمين وكان من ع ا د ة رب العالمين في ب د ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ه إ ذ ا تقبل الله عز وجل قربانا من أ ح د ينزل نارا من السماء فتحمل هذا القربان وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع قابيل كان فلاحا يزرع ا ل أ ر ض وهابيل كان راعيا يرعى ا ل أ غ ن ا م فقرب كل واحد منه فقرب كل واحد منهما من المال الذي أ ع ط ا ه الله عز وجل فقرب قابيل ح ز م ة من الحنطه من ا ل غ ل ة وقرب هابيل عمد إ ل ى أ ث م ن خروف عنده فقربه لله عز وجل فنزلت, فنزلت النار من السماء فحملت القربان الذي قربه هابيل وهو الخروف حملته الى السماء فكان يرعى في ا ل ج ن ة الى ان انزله الله عز وجل فداء لاسماعيل ا بن ابراهيم عليهما السلام في ق ص ة الذبيحه فهنا في حقد هنا اخيه هابيل قربانه كان كان العالمين مقصرا معطرضا ا حقد حقد حقد قبيل قبيل قبيل شريعة رب شريعة ي على على ذلك على ومع خ قابيل لما اراد ان يقرب هذه الحزمه عمد إ ل ى مال ضعيف عمد إ ل ى مال حقير لا يملا عينه فقربه لرب العالمين وهنا ننوه وننبه على إخواننا اعلم أنك بصدقتك التي تتصدق بها لله لا تنفع الله أنك تنفع اعلم التي لا بصدقتك على تتصدق شيئا إ ن م ا تنفع نفسك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتقرب لرب العالمين فتقرب مما تحب يقول الله عز وجل ولستم ب آ خ ذ ي ه إ ل ا أ ن تغمضوا فيه بعض الناس يعمد إ ل ى أ ر ض ل م ا ل إلى ه أحقر ماله ويعطيه للفقراء يتخلص منه وهو يظن بذلك أ ن ه يتقرب لرب العالمين يقول الله عز وجل ح ك ا ي ة عن هذا الرجل الذي يتقرب ب أ د ن ى ماله وباخس ماله يقول ضع نفسك مكان هذا ا ل ف ط ي ر هل تقبل ه ذ ان المال؟ هل تقبل أ ت أ خ ذ هذا المال ولستم ب آ خ ذ ي ه لن ت أ خ ذ ه إ ل ا أ ن ت غ م ض فيه مش هتاخذ المال الحقير د و ت إ ل ا وانتم غ م ض من حقارته ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتقرب لله عز وجل فتقرب لا نقل و من أ ع ل ى مالك لكن من أ و س ط ه لا تعمد إ ل ى الحقير لا تعمد إ ل ى الرز الفاسد لا تعمد إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ن ت ه ي ة ا ل ص ل ا ح ي ة وتتصدق بها وتظن أ ن ك تتقرب لرب العالمين قابيل فعل ذلك عمد إ ل ى ح ز م ة ح ق ي ر ة وقربها قربان بل بعض المفسرين قال وجد فيها س ن ب ل ة ك ب ي ر ة ففركها و أ ك ل ه ا وهابيل عمد إ ل ى اثمن خروف في قطيعه وقربه لله عز وجل فتقبل الله عز وجل قربان هابيل ورد على قابيل ما تقرب به فهنا حقد قابيل على اخيه وقال له لاقتلنك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين وزين له الشيطان عمله وسول له ل أ ن الشيطان يمشي مع ا ل إ ن س ا ن و ا ح د ة و ا ح د ة حتى يوقعه في ا ل ه ا و ي ة ف إ ذ ا وقع تركه ومشى وقال إ ن ي بريء منك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين فسولت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين سولت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتل أ خ اخاه ه فأصبح من ا ل س ر ي ن ذ ب إلى أخيه وقتله أخيه ف أ ص ب ح من الخاسرين خسر الدنيا و ا ل آ خ خسر ر ة ا ل ل د ن ي ا ا و آ خ ر ة بسبب أ ن ه قتل أ خ ا ه فلما وقع في المحظور وقتل أ خ ا ه تولى عنه الشيطان فندم فحمل أ خ ا ه على ظهره يفعل لا ظهره يدري ما بعث ه هذه لأن أول قتل كانت و جريمة ق ت على ع الأرض وجه ف ب الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه أ خ ي بعث اخيه ل ل يحمل ه غرابا أ ا ا ه ل م ت على ظ ر التراب فعلم الغراب ه ووضعه عليه وأخذ يحطو فعلم أمام قابيل قابيل كيف يدفن أ خ ا ه هابيل فقال يا ويلتى أعجز اعجزت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخي فاصبح أ ص ب ح من ل ن ن ا د م ي أ من النادمين ولذلك كان من ندم هابيل وكان من, كان من ندم قابيل وكان من خسران قابيل أ ن ه لا تموت لا تقتل نفس من هذا الوقت الى يوم ا ل ق ي ا م ة الا كان على قابيل وزر منها لانه هو اول من سن القتل هو أ و ل من سن هذه ا ل ج ر ي م ة الشنعاء التي ا س ت م ر أ ه ا الناس والتي استحسنوها والتي هناك ث ق ا ف ة ع ا م ة ش ا ئ ع ة في الناس ش ا ئ ع ة في المجتمع يزينها الفجار في القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة يزينوها ل ل أ ط ف ا ل من صغرهم انظوا أقرام الكرتون على القنوات الفضائية التي تقدم لأطفالنا ماذا يقدمون فيها كلها قتل وكلها للدماء وكلها يسموها اكشن كلها حركات كلها ضرب للدماء يقدمون أكشن إلى على قتل تقدم ضرب سفك وسفك يوقف ص غ ي ر على هذه ا ل ع ا د ة ا ل س ي ئ ة ان يقتل ان يقتل زميله وان يقتل اخاه واذا القنوات يختلفون ماذا كبر الكبار نرى نرى على القنوات الفضائية الأخرى افلام معدل نرى على عندما على الفضائية الاخرى القتل الامريكية كيف نرى فيها القتل؟ ببساطة خالص. عندما يختلفون على اي خالص وقتله مطواه ويقتله ببساطة المسدس شيء يخرج زرع في الناس. زرعت النيه ا استمراء هذه ا ل ج ر ي م ة التي قبحتها ا ل م ل ا ئ ك ة من اول ان علمت ان ادم سوف يخلق في الارض فتجعل فيها من, ي... من يفسد فيها ويسفك الدماء فسفك الدماء أ ص ب ح ث ق ا ف ة ش ا ئ ع ة بين الناس ب ب س ا ط ة خالص أ م ا اثنين يختلفوا على ح د ه ارض أ و اثنين يختلفوا عن د ا ل ب ا ل أ و اثنين يختلفوا م ن زي يبحروا ا ل أ ن ا ي ا بينهم من بعض يقول له اشرب من دمك هات لك وادفع بيتك ع ا د خالص و ك أ ن ه لا يفعل شيئا لا يعلم أ ن ه بذلك يستحل عذاب الله عز وجل تعالوا لنر ى اعلموا ا خ و ة الاسلام ان الله عز وجل ما انزل ع ق و ب ة ولا انزل حدا ولا انزل شيئا الا ويعلم ان من المسلمين من سوف يرتكب هذه الجرائم الله عز وجل اوضح لنا في س و ر ة النساء ع ق و ب ة القاتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا أ ن يصدقوا القتل إ خ و ة ا ل إ س ل ا م لا يخرج عن ث ل ا ث ة أ ن و ا ع القتل ا ل خ ط أ وقتل العمد وقتل ا ل خ ط أ شبيه العمد قتل ا ل خ ط أ شبيه العمد قتل ا ل خ ط أ أ ن ا ل إ ن س ا ن يفعل ما أ ب ي ح له فعله فيصيب إ ن س ا ن ا معصوما خطا أ فيقتله يعني إ ن س ا ن في البحيره بيستطير صيد ا ل ط ر حلال وجائز فيضرب بالنار فيصيب إ ن س ا ن ا مسلما معصوم الدم فيقتله فيموت هذا قتل خ ط أ هو يريد أ ن يقتل الطير ف أ ص ا ب إ ن س ا ن ا واحد عنده كلب مسعور قدام البيت أ و ك ل ب مسعوره مشى في ا ل طريقه عنده مسدس أ و خرطوش مشى يريد أ ن يقتل هذا الكلب قتل القلاب ا ل ض ر جائز فهو يريد ان يقتل الكلب مر ولد صغير مر وانسان فضربه فمات فهذا قتل خطا أ و ح موضح د قدامه سيئة انسان سياقة السيارة الانسان انسانا عربية فريق عليه ماشي فخرج قدامه إنسان. هو العربية وقيدة يفعل ما له فعله. فيصيب فيقتله ومشعب فعله معصوما فخرج امر ولا لا له له جائز فاذا قتلت انسانا معصوما خطا لن تخرج منها سالما وهو خ ط أ يفعل الانسان ما هو ب ي ح له فعله ويقتل انسانا معصوما خطا اوعك فكره تخرج منها س ا ل ي ن لا ابدا اذا قتلت انسانا معصوما خطا أ اعلم. اعلم ان قتل الانسان له ث ل ا ث ة حقوق اي واحد من صلاه ل ا ل ع ا ف ي ة يقتله انسان اخر هذا المقتول له ث ل ا ث ة حقوق الحق الاول حق اولياء المقتول اهله واقاربه لهم حق لا بد ان ياخذوه والحق الثاني حق الله عز وجل وهو ا ل حق رب العالمين له حق والحق الثالث حق هذا الانسان اذا قتل اذا قتل انسان معصوم والانسان المعصوم نعني به المسلم حرام الدم لانه لا يباح, لا يباح قتل مؤمن معصوم الدم الا باحدى ث ل ا ث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فاذا قتل انسان معصوم ترتب على هذا القتل ث ل ا ث ة حقوق حق الله عز وجل له ك ف ا ر ة كفاره ت ان تعتق رقبه تجي العبد وتعتقه طيب العبد انتهت الان العبد حررت نجيب ع ب د من ي ن خلاص فيه بدل عن ا ل ك ف ا ر ة تصوم شهرين متتابعين لازم تصوم ستين يوم ك ف ا ر ة عند رب العالمين عشان ربنا يتوب ص م م شهرين ت ت ا ع ي ن حق ا ل ل ه عز وجل ا ف تصوم ر ت وتعبت يوم في ا ل ن تبدأ من جديد. طيب حصل ظروف. تبدأ من جديد من لأي حصل ظ ر ف تبدأ ن من أن يكون جديد جديد لابد تستالف شهرين متتابعين ي ن من توبة وجل هذا حق رب م الله هذا ا ا ل ل عز ع حق وهو هو قتل إ ن س ا ن خ ط أ يفعل رجل سيء عربيته م ا ش ي ت امان الله وضرب واحد ومات ق ت ل خ ط أ بس قتلت إ ن س ا ن معصوم عليك كفاره لرب العالمين صيام شهرين متتبعين ا كذلك إ ذ ا قتلت ا م حق أ و ل ي ا ء المقتول لهم ا ل د ي ة لهم ا ل د ي ة و ا ل د ي ة هي د ي ة م ق د ر ة قدرها العلماء يعني اختلفوا ف تقديرها فهي م ئ ة من ا ل إ ب ل طبعا على... هناك تقدرات اخرى ن ب د أ ب م ئ ة من ا ل إ ب ل هذه ا ل م ئ ة من ا ل إ ب ل عشان هو قتل خطا الله عز وجل خففه عن هذا ا ل إ ن س ا ن وجعله مؤجل ثلاث سنين يعني اللي عليه الدياه هي عليه عليه الذين يرثوه يرثون فعليه طبعا وعلى عاقلته مش عائلته لا عاقلة、بالقارب. العاقلة الإنسان أن من لا بالقاة أقاربه كما الأقارب هذا القاتل إذا مات لوحده يحمله إذا قتل إذا هم مش مش يساعدوه في دفع الديه عليه أ ن يدفع م ا ئ ة من ا ل إ ب ل بس ديه م خ ف ف ة بين أ ج ل ه له ثلاث سنين ل أ ن ه قتل خ ط أ أ م ا القتل الاخر اللي هو قتل خطأ شبيه العمد معناه إ ن ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ت ل هذا يفعل يعمل ف ل ي ع ل إ ن س ا ن يتناوله ب أ ذ ى لكنه لايرد قتله ي ض ر ب ضربا لا يقتل في العاده ة واحد واحد ا بدل ألم م واحد مثل واحد بوكس يخبطه في صدره ضربه مات استاذ في الفصل ب ض ر ب الولد في الفصل مات في يديه هذا قتل خ ط أ شبه ي ا ل ع م لا يتوقع المعلم في الفصل ان يقتل هذا التلميذ ولا يتوقع ص د ي ق عندما يضرب صديقه بالقلم او يضربه على وجهه ان يموت ولا يتوقع اذا ضربه في صدره ضربا خفيفا ان يموت لان هذا القتل لا يقتله في الغالب فهذا ق ت ل خ ط أ لكنه شبيه العمد ل أ ن ك استعملت فيه الاذى وحق س يبيع بيته يبيع、عرضه. يبيع اللي وراه واللي、قدامه. عليه الدية إلا أن يعفو أولياء عرضه وراه قدامه هذا لهم إلا المقتول أن الله عز وجل عليه أ ن يصوم شهرين متتابعين اما قتل العمد عندما يعمل انسان لانسان معصوم فيقتله فتوعده الله عز وجل بوعيد شديد له وعيد شديد عند رب العالمين وغضب م مؤمنا متعمدا جهنم ن يقتل فيها خالدا فجزاوه الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما خمس عقوبات م ت ت ا ل ي ة لمن يرتكب هذه ا ل ج ر ي م ة اعدها ل ل ه عز وجل لمن يقتل مؤمنا متعمدا ومن مؤمنا متعمدا يقتل مؤمن فجزاؤه جهنم او ا ل ح ا جهنم ة ج نار دخل فيها دخل فيها لا مجال, لا مجال للنقاش ا ا م ج ل ل ريح النار ريح النار جزاؤه جهنم ب ش بس كده كمان خالدا ف ي ه و ه ي ع د ف ه ا على طول يعني مش هيخعدل شويه ويطلع لا خالدا فيها وإيه كمان. وغضب ا ي ه كمان و الله عليه ولعنه ي ه كمان اللعنه هو الطرد من ر ح م ة رب العالمين الله عز وجل يقول ورحمتي رحمتي وسعت ا كل شيء ر ح م ة رب العالمين وسعت الحجى الكفار المظلوم ا ل ك ا ف ر لو دعا ل ل ه عز وجل يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم مر على هو أ ص حيوان ا ب ه مر على ح يلد فوجد ق ا ل ف هذا الحيوان الذي يلد وجده يرفع ابن رجله حيوان يرفع ابن رجله عن ابنه خشيه أ ن يصيبه فقالوا ووجد أ ي ض اترون مرة على امرأة على أ خ ذ كانت ولدها عن تبحث فضمته إلى د ص ه ا كانت امرأة في السبي تحت حف عن تحت في ل فلما وجدته ضمته إلى صدرها فقال ل د وجدته صدرها ه ضمته ا ا ب ي صلى ان ل ل عليه وسلم لأصحابه ه و أ ت ر أن هذه المراه أ ة تلقي ل و د ه في النار ممكن المرأة اللي النار المرأة ممكن ن وقدت ا منها بعد أن ضع ض م و تلقي ه إ ى صدرها هل من الممكن ل من أن ت هذه المرأة ولدها في النار فقالوا لا يا رسول الله رسول قال ل ل ه أ ر ح م بعباده من هذه ا ل أ م بولدها رب العالمين أ ر ح م منك من أ م ك ك م الله ن ا عز وجل ي ش م ك ت ت م ن ى لك ا ل ر ض ا فترضى رب العالمين رحمته أ و س ع عليك من أ م ك أ م ا القاتل ليس له هذه الرحمه ة وغضب الله ل ع ي واللعنه ل ع ن والطرد من ر ح م ه رب العالمين و أ ع د له عذابا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أ ع ا ن على قتل مؤمن ولو بشطر ك ل م ة جاء يوم ا ل ق ي ا م ة مكتوب بين عينيه آ ي س من ر ح م ة الله أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن إ خ و ة ا ل إ س ل ا م ج ر ي م ة القتل ليست ب ا ل ج ر ي م ة ا ل ه ي ن ة على كل واحد منا أ ن يحضر أ ن يصيب الدم الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في ف س ح ة من دينه ما لم يصب دما حراما ويقول وسلم النبي عليه صلى الله عليه وسلم أول ما, يحاسب اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أ و ا ل ح ا ج ة ربنا ه ي ي ح ك م فيها بين الناس في الدماء لو ك ذ ا لم تصب دما حراما فاعلم ان ما بعده أ ه و ن منه فالسفك الدم الحرام وقتل النفس ا ل م ع ص و م ة أ م ر عظيم وجرم كبير عند رب العالمين أ ع د له الله عز وجل هذه العقوبات الخمس التي سمعناها إ ذ ا قتل إ ن س ا ن انسانا معصوما بغير حق الله عز وجل في كتابه قرن ج ر ي م ة القتل بالشرك به سبحانه وتعالى قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إ ل الها آخر و ا النفس الذي ا يقتلون ل ل حرم إ ل ب اخر ل ولا والذين لا الله إلها ح ق يزنون يدعون مع آ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق الله عز وجل أ ع ظ م شرك أعظم ذنب يعصى به رب العالمين هو الشرك به سبحانه وتعالى وبعد الشرك قتل النفس والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أ ه ل السماوات و أ ه ل ا ل أ ر ض على قتل مؤمن لاكبهم الله في النار لو كل الناس اشتروا على قتل رجل واحد لكان جزاؤهم جميعا أ ن ه م سوف يدخلون النار بسبب هذا ا ل إ ن س ا ن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا وما فيها لا زوال الدنيا وما فيها اعظم عند الله عز وجل من قتل إ ن س ا ن مؤمن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة ويقول لها ما أ ع ظ م ت ي وما أشد حرمتك اشد ك ل ع بيت ة ب الله ما اعظمك وما اشد حرمتك وان ح ر م ة المؤمن اعظم عند الله منك ح ر م ة المؤمن عند رب العالمين اعظم من ا ل ك ع ب ة المؤمن بنيان الله لعن الله من هدمه المؤمن هذا بناء الله يلعنة من البنيان من هدم هذا يلعن الله عز وجل من هدم هذا البنيان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن كان قد ع ا ل من ي ع ي من أ ع ل م ا ل أ م ة بتفزيع بكلام الله عز وجل كان, كان قد فني وكبر في السن كبرا شديدا حتى قد عمي فجاءه رجل وقال له يا عبد الله ا بن عباس ما تقول فيمن ي ط ت ل مؤمنا متعمدا قال فكلته أمه ع ب د ا ل ل قبل ه ابن عباس أن ي م و ت حبر ا ل أ م ة و ترجمان ا ل ق ر آ ن جاء رجل ي س أ ل عمن يقتل مؤمنا متعمدا فقال ف ك ل ت ه أ م ه جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و ع د له عذابا عظيما هذا الجزاؤ ل ع د رب العالمين لقاتل النفس ا ل م ع ص و م ة فقال أ ر أ ي ت ان تاب و أ ن ا ب وندم ورجع قال لقد سمعت نبيكم, صل نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول عن القاتل فكلته أ م ه ياتي أ ت ي يوم ل ق ي ي ا م ة أ يوم ا ل ق ي ا م ة المقتول يمسك ر أ س ه بيمينه تشخب أ و د ا ج ه دما ا ل إ ن س ا ن المقتول جيشي الراس بيد اليمين ويمسك الم... القاتل بيده اليسرى ي خ د م بين يدي رب العالمين ويقول أي رب سل اي ف م ا قتلني أي رب سل هذا فيم ا قتلني فيقتص الله عز وجل لهذا المقتول من هذا القاتل اول ما يقضى بين الناس يوم ا ل ق ي ا م ة يقضى بينهم في الدماء لذلك كان عبد الله بن عباس يرى ان القاتل لا توبه ة ل تاب ما له ي ش توبة رجع رابنا ما ليش اعتدى الله هذا الانسان المؤمن لكن ما جمهور اهل العلم ان القاتل على عز وجل لكن حرمة يرىه جمهور في له ت و ب ة القاتل الم... المتعمد له ت و ب ة القاتل العمد له ت و ب ة ف و ض نعمل فيه ايه فهو تاب صحيح, صحيح, صحيح طيب تاب بس س و ا تنسى ان القتل ا ال... له المقتول لهم حق فلهم حق القصص من هذا القاتل لهم حق ق ان ي ص ومن ا هذا ا ل قتل ا و مظلوما ن قتل م فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي س ر ف في القتل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قتل له أ ح د اقاربه اعرف أ ن الله عز وجل جعل لك سلطان وجعل لك ق و ة فلا ت س ر ف في القتل كما نرى في بعض ا ل أ م ا ك ن في مصر في الصعيد ونسمع أ ن ه م إ ذ ا مات أ و قتل منهم واحد لا يقتلون القاتل من اهل ع ا ئ ل ة ا ل أ خ ر ى بل يعمدون ل أ ع ل ى هذه ا ل ع ا ئ ل ة أ ك ث ر ه م تعليما واشدهم غ ن ا و ا ع ل ى ه م مكانه فيقتلونه بدل هذا المقتول لا. الله عز وجل حذر الناس من هذا ومن, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لا تقتل غير القاتل ثم القاتل لا يقتله اي احد القاتل لا يقتله الا ولي الامر اياك أنت أنت ان تظن ان اولياء المقتول يعرف يقض حقهم بايديهم لا حتى لا تكون فوضى و ت ك و ن ه م ج ي ة و ت ك و ن غ ا ب ة يقتل الناس بعضهم بعضا لا يجوز ل أ ح د أ ن ي ق ت ل ا ل ق ا ت ل الا ولي ا ل أ م ر ولي ا ل أ م ر فقط حتى لا تكون فوضى ويشيع القتل بين الناس ف ا لذلك ي ه ل ذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ي ح ل د ب م ر ء مسلم إ ل ا باحدى ثلاث الثيب ا ل ز ا ن ي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة لو علمنا أن إنسان م ت ز ومن ج ورحزنه ا ي فعل ذلك يؤذر ويسجن لانه اعتدى وفعل ما لا يحل له ان يفعله فالانسان المخول له بتطبيق الحدود وقتل وتنفيذ القصاص هو ولي الامر المسلم بس ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل إ ن ه كان منصورا فجمهور أ ه ل العلم يرون ان القاتل له توبه طيب بس نعمل هو تاب في الدية فمن عفية له من أخيه شيء إ ذ ا عفا الم... اولياء القاتل عن شيء من الممكن أ ن يعفو الى ا ل د ي ة يعني ياخذوا الديه مكان هذا, ال... مكان, هذا ال... مكان هذا القاتل يعني ي ع ف و ن عنه و ي أ خ ذ و ا مكانه ا ل د ي ة فيش واحد ا لا د ي ة ل ا ل د ي ة حق فرضه الله عز وجل لك لا تظن أ ن ك ت أ خ ذ البدل لا مش بدل ده حق أ و ل ي ا ء القاتل حق حق لورثته حق ل أ م ه حق ل أ ب ي ه حق لزوجته نرى بعض, نرى بعض المجرمين في هذا العصر والكفار يرون يشفقون ر و ن ي على القاتل أ ش د من شفقتهم على المقتول يقولون ما ذنب هذا القاتل نريد ان نلغي ع ق و ب ة ا ل إ ع د ا م ل أ ن ا ل إ ع د ا م فيه و ح ش ي ة ا ل إ ع د ا م فيه ه م ج ي ة ما ذنب هذا القاتل حتى يموت هؤلاء المنتكس ا ل ف ط ر ة ينظرون الى القاتل بعين ا ل ر أ ف ه و ا ل ر ح م ة ولا ينظرون الى ا ل م ط ت و ل طيب ما ذنب اولاد هذا ا ل م ط ت و ل ما ذنب امه ما ذنب ابيه ما ذنب زوجته لماذا رملت لماذا يتم اولاده لا القصاص وقتل القاتل وقتل القاتل حق من حقوق الله عز وجل كذلك أخذ ا ل لأولياء المطول لا د أحد ي يظن حق أن خ ذ الدية أ و بدد أبدا بل ه و وحق حقه الاسلام ي ت م الأرامل رملوا وحق الذين ب ب ب هذا ا ق ت ل ل ل فإخوة إ ا ا س القتل ج ر ي م ة ع ظ ي م ة عقوبتها ش د ي د ة عند رب العالمين فالقاتل له توبه ة القاتل ل توبة لكنه يقتل ف إ ن تاب و أ ن ا ب ورجع إ ل ى الله عز وجل بعدما قتل لسى حق المقتول سوف ي أ ت ي به يوم ا ل ق ي ا م ة يمسك ر أ س ه بيمينه وهذا القاتل بيساره و ت ع ئ ب قل و يا رب س ق ل هذا فيما قتلني ف إ ن كان تاب ا و أ ن ا ب هذا القاتل ورجع إ ل ى الله عز وجل وبعدما قتل قصاصا الله عز وجل يعود هذا المقتول إ م ا برفع درجتك في ا ل ج ن ة أ و بفرك من, من السيئات ف ا خ و ة ا ل إ س ل ا م القتل ج ر ي م ة أ ث ر ه ا عظيم وذنبها خطير علينا, علينا جميعا أ ن نحذر أ ن ف س ن ا ونحذر أ ه ل ي ن ا ونحذر جميعنا من, من ان نقترب من الدم الحرام من أ ع ا ن على قتل مؤمن ولو بشطر ا ل ك ل م ة جاء يوم ا ل ق ي ا م ة مكتوب بين عينيه آ ي س من ر ح م ة الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت اللهم ص ر دينك و ع ز أ و ل ي ا ئ ك اللهم هيئ ل ى هذه ا ل ا م ة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه ا عن المنكر اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل ا ل ك ف ر ة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفره الذين اوتوا الكتاب إ ل ه الحق امين امين واقم الصلاه الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 و ج و ه ي و م ئ ذ ن ا ع م ة ل س ع ه ا راضية في ج ن ة ع ا ل ي ة ل ا ت س م ع ف ي ه ا للعلوم غ الاسلاميه